صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين بسم الله تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا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 ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم مخلقون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 وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليهم لكون فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ يُلْقَى إلَيْهِ كَلْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا أَوْ يُلْقَى إلَيْهِ كَلْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا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 لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤلا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول انتم فيقول انتم اضللتم عباديها السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن ما تعتهم ولكن ما تعتهم وابائهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فقد كذبواكم بما تقولون فما تستطيعون صرفهم ولا نصرة وَمَن يَظْلِم مِنْكُمْ لُذِقْهُ عَذاباً كَبِيراً وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَك مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقَ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءًا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اِسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا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 قلل سبيلا ولقد أتينا موسى الكتاب وجعل معه أخاه هارون وزيرا فقل لَذْهبَ إلَى الْقُومِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَرْنَا هُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَبُوا رُسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلْنَاسِ آيَةً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 ولقد آتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء فلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هجوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا صبرنا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 ظل سبيلا، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، ثم جعل الشمس عليه دللا، ثم قبضناه إلى قبض يسير، وهو الذي جعل لكم الليل لباسا. وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا نبعثنا في كل قرية نذيرا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 يبدن الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزهور والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صم بَرٌّ عُيُونٌ فيها تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فيها حَسُنَتَ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لَزَامًا الله أكبر